Assalamu alaikum.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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعالى عن الشبيه والنظير سبحانه واشهد ان محمدا عبده وخليله وصفيه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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله تعالى فاوصيكم بنصره هذا الدين وبنصرة شرعه رب العالمين جل وعلا عباد الله كتب الله سبحانه وتعالى بأن يكون في كل أمة منافقون ولكن يحقى الله جل وعلا إلا أن يصاحهم في كتابه ويبين صرائرهم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 قالوا عن كما امن هؤلاء السفهاء نحن اسلام هنا اسلام لا واسلام ت chief واسلام مؤسسيا واسلام ما اذا كما, كما امن الناس قالوا ان كما програмjekوا السفهاء امان كما هم السفهاء امان كما هم السفهاء لكن لا يعلمون واذا قيل لهم لا تسجدوا للارض لا تسجدوا هناك يتقبركم لان الكفر عواقبه وخيمه على البنات والعباد الم تر الى الذين بذلوا نعمه الله كفرا وحملوا همهم دارا ضرا جعلنا يصلونها وبئس الخراء بذلوا نعمه الله بذلوها كفرا من الطابود.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 أترون ماذا حدث خلال هذه الأسبوع أو خلال هذين الأسبوعين أو اول شيء يقف علينا في هذه البلد في المهدية رجل يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم يرسم الصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نسمع في الدنمارك. والله نحن لسنا في الدنمارك ولا في اوروبا هذا في تونس يا ابا ذر يرسم الصور الجنسيه للنبي صلى الله عليه وسلم أمي اين انتم يا امه الاسلام والله صور لو رايتموها برسول الله الله على يرسم الصور المثيره ألف كتابا كاملا يستهزئ فيه بنبينا في المصطفى يستهزئ به من عاش ويصرب الصور المشينة والفاضحه روى بعض العلماء انه حضر مجلسا من مجالس ملك من ملوك الروم فجاء قصيص من كبار القساوسه راع بطاطس واراد ان يغيظ هذا العالم فجعل ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند الملك كلب عظيم أجلكم الله كان في الملك كلب عظيم فأخذ ذلك الرائب يتنقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشر الكلب عن أياته وأخذ صوتا يهدد ذلك الراهب قال فسكت ثم ما يبد ان عاد يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الكلب وقطع السلسله وارتنى على عنق الله فوالله ما ترك حتى اوزاه قتيلا كلب غار على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف لا نغار عليه يا امه الاسلام ماذا سنقول لربنا جل وعلا يوم القيامه كلب يدار على رسول الله وهو لا يفقه لغه البشر فكيف بنحن المسلمون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والله لا خير فينا لمره هذه القضيه بسلام والله لا خير فينا وليواجع كل واحد منا اسلامه اغلي وسكت عن هذا هذا المؤسس اسمه جابر الماجري وهو زميل دراسه لي الليل كان من زملائي في واعرفه وعرفه شيء مختل طرطور على الخبز مقطور مثل سلمان رشدي الذي كتب كتاب ايات شيطانيه يريد ان يصبح مشوارك سلمان رشدي هو الان السجن ولكن لما نرى بهذه القوانين الوضعيه التي وضعها ارباب الكفر واتباعه في ألسى. لا نرضى الا بحب الله جل وعلا القصاد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 وان اللواط في اسلاف بلادنا يجرم برغم ان حد اللواط هو فقد من فعل فعل قوم لوط تقتل الفاعله المفعول به هكذا قال صلى الله عليه وسلم هذا ليس بكلام قالي ماذا تجرمون فعل قوم لوط هذا يحدث في ماذا المسلمين فلما سئل لم هذا قال ان سادته من حرضه على ذلك فلا اساس من يلي صار متطرف وهذا الطالب يسرع المتطرف فينا نحن عباد الله اتحبون ان يحفظ الله بنا ان يتكلم عن هذا قال صلى الله عليه وسلم كما قال ابو داوود والترمذي بسند صحيح أن هذا بكر مصدق رضي الله عنه وأرضاه صعد على المنبر يوما وقال يا أيها الناس أيها الناس إنكم تقرؤون آية في كتاب الله وتضعونها في غير موضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا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 فان الله يوشك ان يعمنا بعقاب منه قال صلى الله عليه وسلم نتأخذن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على أيض الظالم ولتقفرنه على الحق أطرأ او يوشك الله أو يوشك الله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 فما مبنغين العزة بغيره اذلنا الله والله يا عباد الله لو نقتغي العزة بغير كتاب الله وبغير سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذلنا الله عز وجل والله إن العزة كل عزة في قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلة كل ذلة في آراء وأقوال البشر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 الذين أن تعلمهم من؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون الذين اعتصموا بحبل الله فاعتصموا بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتفدوا إلى هذه المناهج الغربية لم يتفدوا إلى أقوال الرجال فالعصمة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال هدنا وعنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جاء في التفسير الصحيح ان المغضوب عليهم هم اليهود وان الظالين هم النصارى اليهود غضب عليه وغضب الله عليهم لانهم عرفوا الحق ولم يتبعوه والنصارى سموا ضالين لانهم ضلوا سواء السبيل ونراجع فوسنا في هذا الزمان يا عباد الله فننظر الى هذه التتاسير والى هذه القوانين الوضعيه هل هي مطابقه لما قال الله وما طلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والله والان الدنيا قائمه ولا تقف قالوا كيف يريدون تكون الشريعه مصدرا أساسيا من مصادر التشريع نحن لا نرضى ان تكون الشريعة مصدرا اساسيا بل والله لا نرضى إلا أن تكون الشريعة المصدر الوحيد مصدر الوحيد للتشريع وليس على طريق هؤلاء المشرعين بل على طريق أهل الشورى وأهل الحل والعقد قال جل وعلا أم لهم شركاء أم لهم شركاء الله سمناهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يهزم به الله كل من يشرع مع الله جل وعلا فقد نصر نفسه شريكا مع رب العزه الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يزعمون يكذبون أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا التحاكم طلب الحكم إلى الطاغوت وقد أمنوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يظلهم ظلالا بعيدا من هو الطاغوت؟ كل من يحكم بغير ما انزل الله فهو طاغوت وكل من يشرع مع الله فهو طاغوت واذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى كتاب الله وإلى رسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس المنافقين يصدون عنك صدودا والله نراهم في هذه من هذه نرا في هذه التكتبات يصدون عن شريعه الرحمن جل وعلا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإذا الرسول رئيس المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبه بما رغبت من أيديهم ثم جاؤوك يحلفون جاؤوك بعد مدة يحلفون بالله إن أردنا الا إحسانا وتوفيقا سبحان الله والله آيات كأنها تتنزل في زمانها تذكروا قبالا يا عباد الله والله كأنها تحكي عن زماننا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 ذلك في هذا الأسبوع أو الأسبوع السابق يمسك برجل نسم أو رسم نجمة يهودي على إطار مكتوب عليه جمع فتح تونس في البرصا تونس قلب العاصمة أمسك مسك رجل قد نسم أو قد رسم نجمة يهود رسمها ببخة أحمر لما مسكت إلا لهم ما فعلت على هذا وهذا أيضا في يوم ماذا في يوم الذي خرج فيه مسيرة نصرة الشريعة يوم السلطاء الفارض ليس هذا الذي قبله في اليوم الذي أو لأحد الفارض في اليوم الذي صارت فيه مسيرة نصرة الشريعة والمطالب أن تكون الشريعة مصدرا وحيدا للتشريع بعض الأقوى تقيوا في المسجد حتى يعتنوا به فأمسك بي فقيل لو ما فعلك على هذا أو ما حملك على هذا قال عزباد خاص ثم ماذا يتبين يا عبارة الله أن هذا الرجل مضير تصوير في القناة الوطنية أو النار وطنية هذه القناة العلمانية التي نفع لها مأوالنا حتى تحارب رب العزة جل وعلا وحتى تبدأ عن سبيل الله هذه القناة ما زمتها لها قل فتول الضوء قطير معلوم استقلاصي التلفز اللوطنية ندفع لأمن أموالنا حتى تحارب, تحارب ديننا وتنشر المناهج الكفرية يتبين أنه مدير تصويرنا في القناة اللوطنية وأنه مخبر وعميل للبوليس السياسي أين نحن يا عباد الله ما زدنا نصبع بهذا البوليس السياسي وهذه الترهات وهذه المصارب في بلادنا كل هذه الأحداث حدثا خلال هذه الفترة حتى يدخل البلاد في دوامة حرب إقليمية لا يعرفوا ما هي لها إلا الله جل وعلا. في المناطق الساخنة على الحدود في ليبيا يدنس المصحف وفي قلب العاصمة يدنس مسجد. وكما حصل حدث في الساحل في المغربي ثاني المناطق الساخنة في البلاد. يدير الثاني البلاد الى حرب أهلية ولكن الشباب متيقظ بإذن الله جل وعلا الآن عباد الله سوف اسوق اقوال الآن من في حكم من يسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بجن الله أو يستازع بآية أو شعيرة من شعائر الله وقبل أن اسوق الايات أو أقوال العلماء أذكر قصة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 اعدت العوده حتى يغزو البلاد لم يغزوها بعد فاخرج اليهم جيشا صلى الله عليه وسلم فلما كانوا في الطريق وهذه الغزوه سميت غزوه العسره لانها صارت في الصيف وفي رمضان وقد طارت السماء ونضجت الغلاف وكل الناس تدعو او تركلوا الى الراحه والدعه والسلامه فلما كان في طريق العوده جلس قوم والحديث رواه عبد الله بن وهب بسند صحيح الى ابي عمر رضي الله عنه قال ان هؤلاء قوم جلسوا وكانوا ثلاثه انفاق فتكلم اثنين وسكت واحد ماذا قالوا قالوا والله ما راينا مثل اصحابنا هؤلاء من يخصد؟ أي الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه قال برأينا مثل أصحابنا هؤلاء ارغب بطونا ولا أكذب أسيان ولا أجبل عند اللقاء رموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب وبالجبن وبالهب الضطن وبالجشع وأصحابه كذلك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 يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم هذه آية في سورة التوبة فجعلوا فذا يحدث والله يا رسول الله لقد سمعته بيضمين فأخذوا يحلفون فسكت عنهم رسول الله حتى نزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة قال جل مصدق مصدقا لهذا الشهر الصادق المجاهد ولئن سألسهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كسرتم بعد ايمانكم إنه عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ولئن سألسهم يا محمد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 عفي عنه لانه تكسب فقط ولم يتكلم وكان هذا الصحابي يقول فيما بعد والله قد نزلت فيه ايه تخشعر منها الجلود وتوجل منها القلوب وتسلى الى يوم القيامه فاللهم اجعل قتلي شهاده في سبيلك فلا يعثر علي, علي احد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 قال الامام ابن العرب المالكي رحمه الله في تفسير هذه الايه التي كنا نسوها قبل قليل قال لا يخلو ان يكون ما قالوه من ذلك شدا او هزا وهو كيفما كان فهو كفر محض فان الهز بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الامه من كتاب الجامعة لاحكام القران وقال شيخ الاستاذ ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم الا هذا الكتاب لما استهزاوا بعضهم في حكم يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهزئ بشيء من دين الله قال ونقل اجماع اهل العلم وهذا الاجماع نقله الاعنام الإمام اسحاق بن راهويه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 قال او دفع شيئا مما انزل الله قال انه كافر كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما أنزل الله يقر بكل كتاب الله الا حكم واحد هذا يكفر باجماع المسلمين هذا ليس قولي انا عمقته هذا اليوم انا نقول من الورقه حتى لا تقول أن هذا قول الإيمان فوق المنظر هذا اجماع المسلمين واجماع الصحابه وقال محمد بن سحلون وهو احد الائمه من اصحاب ذلك رحمه الله وهذا قول المالكية أجمع العلماء على أن شاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر وحبه عند الأئمة ومن ومشك في كفره يكفر كذلك الذي يشك اسمع بارك الله فيك هذه أحكام شرعية ليست باقوالي الذي يشك في كفر من سب رسول الله أو شد رسول الله أو سب الله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 ونقل ذلك عنه الإمام العلام القرطبي المالكي الأندنسي في كتابه الجامع في أحكام القرآن وهو تفسير القرطبي المعروف قال الإمام القرطبي عقب نقل كلام في المنفس قال وهو قول مالك وهو مذهب مالك وليس ابن سعد إمام مصر ونصحاق ابن راهوية وأحمد بن حمد وهو مذهب الشافعي كذلك وقال الامام ابن قدامى المقدسي وهو امام الحنبلي في كتابه المغني من صد الله تعالى كفر سواء ناجحا او جازا وكذلك من استهزا بالله تعالى او باياته او برسله او بكتبه فانه يكتب هذه اخواني اقوال اهل العلم في حكم, في حكم من يسب الله ويصب رسول الله ويصب دين الله ويستهزئ بسنة رسول الله فما بالك يا عباد الله في هذا الزمان والله يسمع من نسمع من يسبهم ثلاثة في صبة واحد حسب الله ونعم الوكيل هناك من يصب الله والنبي والدين في صبة واحد بل ويلعن الله جل وعلا والعياذ بالله كلمة نعمة يقول فيها هي اللعنة كيف فهمت يا عبد الله اذا سمعت مجان الله ثم تجلس معه عباد الله هذا امر خطير واني لا تعجب كيف يتلهى الناس بالمسائل الفقهيه الفرعيه كيفاش تلهى فقه الوضوء وفقه الصلاه وكيفاش تجنم وكيفاش تصلي واللي هي مو فرعيه ولا تؤسس عقيدتك هذه امور ايمان وكفر يا عباد الله هذه جنة ونار ليس مثل او ومرفقية هذه اما جنة واما نار قال جنة وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب هذه سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعهم هذه آية في كتاب الله يا عبادة إذا سمعت من يصب الله أو يستهزل بالنحية فلنشكون نقول شنو سخ هذا في وجه ونقرأ نظف وجهك ونظف نحية صنة رسولة أصبحت سخ هذه النحية أصبحت وسخ هي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان تقول امنا عائشه والذي زين الرجال بالدهاء ان الحيه للرجل يا عباد الله كذلك الشخص من يستعز بالشريعه ويستهزئ بالاحكام الشرعيه ويخوف الناس من الاحكام الشرعيه الشريعه يا عباد الله ليست حدودا الشريعه هي بيت كامل عباره عن التصرف اصل المنير وقد قد أحيطه أو أحيط بحد، كم جنان بالغضب يكون عنده حد حتى لا يتخطاه الله حتى يتخطاه الإنسان. الحدود هي لحماية المجتمع المسلم. مش واحد يخرج يرجع. مش الحد يعمل هنا ولا يعمل هنا يرجع إذا يرجع. قبل أن تقطع يا بسارة أعطيه من بيت مال المسلمين. قبل أن تجد الذاري زويه. فرض على الدولة المسلمين أن تزوج المسلمين وأن تزوج شباب أو شبات المسلمين وأن يتزوج المسلمين من بيت المال المسلمين وكلنا يعرف كيف كانت أمة الإسلام كان في عهد عمر بن عبد العزيز ماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ وقد جاءه الناس قال يا قالوا يا إمام امتلأ بيت بيت المال المسلمين قال. زوجوا الشباب فزوجوا الشباب حتى لم يبقى عاتق فرجعوا اليه فقالوا بيت مال المسلمين مملوك قال اخرجوا الدين عن المدينين فقدوا الدين عن المدينين ثم رجعوا حتى لم يبقى مدين فقالوا يا امام او يا امير المؤمنين ان بيت المال مملوك قال اعتقوا العبيد فاعتقوا كل العبيد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 قال انثر القمح على رؤوس الجبال حتى لا تقول الروم أن الطير جاعت في بلاد المسلمين الله أكبر انظر إلى عزة الإسلام يا عباد الله ينثر فقطمح فوق الجبال حتى لا يتحدث الروم أن الطير قد جاعت في بلاد المسلمين يقول قولي هذا ويستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم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 فان الله لا يعجزه احد فجدت الايمان جدد ووحد الله ووحد وسدد الصفوف سدد حفظ الله شيخنا الخطيب ابليس كلمات تفت في الذهب ان هذا الدين كلها حاربوه اشتد اعوذه لان شجر الاسلام شجره طيبه قطها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتسكرون ومثل كلمة, خبيثة. كلمه الكفر كشجره خبيثه كشجره خبيثه ما لها من قرار هذا الدين يا عباد الله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 ووالله كما قال الإمام مالك رحمه الله رحم الله إمام مالك امام دار الهجرة مالك بن أنف صاحب المذهب قال لم يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما خلح به أمر أوليا والله يا عباد الله لم تصلح هذه الأمة حتى نرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن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 ما عليه النبي الصمت وأصحابه جماعة المسلمين. اللهملا توصل على الصمت والجماعة. اللهملا توصل على الصمت والجماعة. اللهملا توصل على الصمت والجماعة. فاليهود يا عباد الله قد نجحوا في أن يخرجوا هذا المصحف من معاملاتنا ومن بيوتنا. ننظر إلى حال بيوتنا نقارنها. كيف أنت يا عبد الله؟ وهذا إن شاء الله سوف يكون موضوع على خطة في أكملها. كيف لو زارك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك وانت يا أختي يا بدا الله كيف لو زارك أمه في عائشة وأمه في خديشة ورأت تلك المنكرات في بيوتنا ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المنكرات في بيوتنا ماذا سنقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم صور معلقة أغاني باجنا مسلسلات وأغاني وافلام الصف هل هذا يرضي رسول الله أنه راجع بسنا يا عباد الله هذه الصحوه قامت والاسلام سوف يعود ولا يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يترك الله ليس مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل أمة الإسلام قادمة ودولة الخلافة براشعة خلافة على منهاج النبوة كما قال صلى الله عليه وسلم رفع هذا الملك الجبري قال ثم خلافة راشدة على منهاج النبوة ثم سكت الخلافة القادمة شاء من شاء وأبى من أبى وسوف تلغى هذه الحدود معاش ليبيا ومصر وترس كلها امه واحده دوله واحده من المغرب حتى افغانستان وقحته ومن سيبيريا حتى الصومال فاما ان تكون معول بناء واما ان تكون معول هدم فهم نزعوا الحجاب عن رؤوس بناتنا وغطوا به مصحفنا يا عباد الله فنصح انفسنا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 على دين الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما نزل الله فأحفظ أعمالهم اكرهوا شريعة الله اكرهوا شرع الله وفيحفظ الله أعماله وما ينفر بالإيمار فقط حدث عمله وهو في الآخرة من خاسرين عباد الله إن الله جل وعلا يأمركم بالحمد والسناف عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمد كثيرا طيبا وغارفا فيه اللهم لك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد كما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم صل على محمد في الأولين وصلي على محمد في الآخرين وصلي على محمد في الملائد أعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا عنه اللهم أنت, أنت الله لا إله إلا عنه ألاحد الصمد الذي لم يلد ولم يونه ولم يكن له كفؤا أحد نصرف اللهم الموجه ذات رحمتك وعدائم مصفرتك والغنيمة من كل كفر والنجاة من كل إذن والخوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ارسقنا الجنة وما قرب إليها من قول ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا رحم الراحمين اللهم عليك بمن حارب الاسلام والمسلمين اللهم عليك لمن دنس بشاء كتابك يا رب العالمين اللهم عليك لمن استهزا وسب نبيك يا رب العالمين اللهم عليك لمن دنس مساجدك يا ذا الجلال والاكرام اللهم صدق شملهم اللهم شدد جمعهم اللهم جمد الدماء في, في عروقهم يا رب العالمين اللهم لما فيه ايه في من اياتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا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 اللهم اعن الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين اللهم اكسر اعداءهم اللهم قو شكهم اللهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم وان بين قلوبهم يا رب العالمين اللهم فرج عن اخواننا في الشام يا رب العالمين اللهم فرج عنهم قرجا قريب عاجل يا أرحم الراحمين اللهم عليك بطابوتهم يا رب العالمين اللهم عليك ببشار وجنوده اللهم عليك ببشار وجنوده اللهم إنه قد أستد في البلاد اللهم إنه قد ضغى في البلاد فأسر فيها الفساد فصد اللهم عليه صوت عداك اللهم لا ترفع له رايا اللهم لا تحقق له غاية واجعله لمن خلفه عبره وايه يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم علماءنا ومشايخنا ومن كان له فضل علينا وارحم برحمتك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الاحياء منهم والاموات برحمتك يا رحم الراحمين. اللهم انا نسالك قلبا خاشعا ونسالك